بسم الله الرحمن الرحيم آمين عين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 أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ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 أَوأَغُم وَكُلآمَُ بِمَا أَزَلَ اللهَّهُ مِن كِتَابِ وَأُمِرتُ لِعدلَ بَنَكُم وَمِرتُ لِعدِلَ بَنَكُم اللهَّهُ َا وَرَبّكُم لنا أَمالونَا وَلَكُم أَماُكُم لا حُجتَ بَيينَناَا وَبَينَكُم الله يجمعُ بَيننا وَإِلَهِ المَوصير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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وَهُوَ القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا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 وَمَن يُقْتَلَ فِي حَسَنَةٍ نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قلبك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 وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إن يشأ يسكن الريح فيغللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفُرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرب يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآمُرُهُمْ بِالصَّلَاحِ وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمِنَ الرِّزْقِ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا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 أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عذم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وَتَرَى الْآلِيمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مُرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنغُصُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ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 وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلَ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ شِئْنَا مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ألا إِلَى اللَّهِ تَصْطَارُ الْأُمُورُ